إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب ومعنى الليلة بإذن الله جل وعلا ما تبقى من قصة نبي الله أيوب أو من من الفوائد التي نأخذها في حياتنا ونقتدي بها في حياتنا من قصة نبي الله أيوب كجزء من هذه السلسلة التي بدأتها معكم والتي هي بأنوان فبهداه مختلف الليلة بإذن الله جل وعلا هو اللقاء الثالث والأخير بإذن الله جل وعلا في الفوائد التي نقتدي بها من قصة نبي إليها أيوب وكما أكرر دائما نحن نحاول أن نأخذ الفوائد لنقتدي بها لنعمل بها لعل الله جل وعلا بكرمه أن يكرمنا بتطبيق هذه الآية علينا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وتفى بالله عليما التقيت معكم في اللقاءين الماضيين ما عدة فوائد الأولى إنا وجدناه صابرا وتعلمنا كيف يكون الصبر حين نظرنا إلى هذا الجبل الأشم الشامخ من جبال الصبر الذي إذا تعلق كل مريض به بعد الله جل وعلا تعلم الصبر وثبته على طريقه في هذا الصبر ثم تعلمنا من نبي الله أيوب الأدب تعلمنا من نبي الله أيوب الأدب حين قال لله جل وعلا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فتعلمنا كيف نسأل الله جل وعلا وتعلمنا الأدم معه سبحانه وتعالى ثم أرسلته رسالة إلى كل مريض كيف يسأل الله جل وعلا وكيف يستعين به سبحانه وتعالى ثم النقطة الثالثة وذكر للعابدين أو كما ذكر الله جل وعلا نبيه أيوب بقوله نعم العبد إنه أواب فرغم الموت ورغم البلاء ورغم الشدة التي كان هو فيها إلا أنه بفضل الله جل وعلا كان عبدا فلم يصرفه لم يصرفه المرض عن العبادة ولم يقعد عن العبادة فأتابه الله جل وعلا بهذه العبادة فرج كريقة إب وهي ذكرى لكل مريض وذكرى لكل عابد سيصيبك الله جل وعلا ثم ذكرت لكم بعض الأمثلة من العبادات التي ينبغي على المريض أن يفعلها ثم ختم اللقاء الماضي ببشارة هي من الله جل وعلا ببشارة مرتين إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ورأينا ك كيف أن العسر يأتي بسرعة يأتي بسرعة ويأتي بسعه فاليسر يأتي بعد العسر بسرعة وبساعة لا بل يأتي اليسر مع العسر لا بعد العسر اليسر يأتي مع العسر لا بعد العسر يأتي بسعه ويأتي بسرعة فضل من الله جل وعلا وكرما والليلة بإذن الله جل وعلا مع أمر من الله جل وعلا لنبي الله أيوب حين قال تعالى له أرقض برجلك أرقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب من الشافي الله سبحانه وتعالى ألم يكن الله جل وعلا قادرا أن يعافي نبيه أيوب وأن يشفي نبيه أيوب وهو على فراشه دون أن يكون له أرقب برجلك دون أن يكون له اغتسل بهذا الماء كان قادرا كن معافا يقل معافا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون لكنها رسالة من الله جل وعلا ليتعلم كل مريض أن التوكل على الله جل وعلا لا ينخرم ببذل السبب وأن الاستعانة بالله جل وعلا لا تتأثر بطلب الدواء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الذي عهّد الترمزي وأبو داود وغيره من حديث عبد الله بن شريك أن وصحاه الشيخ الزهدان رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تباو عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء أو فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد قال وما هو يا رسول الله قال الهرم الهرم فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا التداوي وعلم الله جل وعلا نبيه أيوب التداوي بكلمة أركض برجلك هذا مغتسر بارد وشراب فلكل مريض لكل مريض لا بد ان تبذل السبب من المباح ان تبذل السبب بل قد يكون من المستحب احيانا ان تبذل السبب لكن قلبك متعلق بمن سبب لك السبب بمن بيده الشفاء فحين تذهب لطبيب في الارض تطلب منه العلاج يكتب لك رشدة معينة انت تعلم ان هذا الدواء لن يكون فيه الشفاء الا اذا اراد الله فكم من مريض أخذ دواء مثل دوائك وما شفيه؟ فكم من مريض أخذ دواء أكثر وأعظم وأقوى من دوائك وما شفيه؟ وكم من مريض تعلق بالله جل وعلا أكثر منك فشفي صغير دوائك؟ فأنت حين تذهب لطبيب في الأرض المفترض أن قلبك مع طبيب السماء وقد جعل بعض العلماء كما قلت لكم آمثا الطبيب من أسماء الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أنت يعني أنت بتعمل أي ولا شغل أي قال أنا طبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم له أنت رفيق والله الطبيب وأنتم تحفظون جميعا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله لكل مريض يعوده أو يقوله على نفسه أو إذا أتى إليه مريض وضع النبي صلى الله عليه عليه وقال اللهم رب الناس أبهي بالبأس واشف أنت أنت الشافي واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك فالنبالك المفروض أن تقول الدعاء ده لازم يدخل قلبك لأنك لو أنت قلت الدعاء ده وانت مش مدرك لم يستجاب يبقى لعفك يبقى للعفد دعاء ولا العفد في الاستعانة بالله جل وعلا إنما العيب في من استعان لم يستعين بالله جل وعلا حق الاستعانة فالعيب في أنت والنبي عليه الصم يقول واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن يبقى لازم وأنت بتقول دعاء بثاني اللهم رب الناس يعني أنت قادر على كل الناس أنت ربهم ومالكهم ومدبر أميرهم اللهم رب الناس أهبل بأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك والله لو قفت عند الكلمة له بس أنت الشافي أنت الشافي لو قفت عند كلمة لا شفاء إلا شفاءك ستعلم علم يقين أن شفاء الله لا يغادر سقما ما يستمش مرض بقى مش شفاء سبعين في المئة ولا ثمانين في المئة لا ده شفي نبي الله أيوب شفاء لا أو لم يغادر سقما أبدا كما كان النبي عرسل يدعو ايش فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وكما قال الأول ذهبت أنادي طبيب الوراء ذهبت أنادي طبيب الوراء وروحي تناجي طبيب السماء طبيبين فهذا ليصف لي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء الذي يجعل الشفاء في الدواء الموصوف لك إنما هو الله جل وعلا فلن تشفى إلا بإذنه ولن تعافى إلا بأمره ولن تصلح إلا بقدرته فلتطلب منه ولا تطلب من سواه وإن كنت تطلب من أحد من البشر فإن هذا من الاستعامة الجائزة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سن ذلك ولم ينكر على الصحابة الذين طلبوا التداوي بل قال النبي صلى ذلك ولكن إذا علمت أن الذي سيشفيك هو الله فإياك أن تعصيه بطلب الدواء يعني إيه يعني مفيش أبدا علاج في حرام مفيش أبدا علاج موجود في هذا حرام أبدا فاد جاء بعض الصحابة أجيء لبعض الصحابة بخمر يشربها وظن الناس أن فيها شفاء له فقال أبدا والله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تداوى عباد الله ولا تتداوى بمحرم وفي بعض الروايات التي حستنى الشيخ علباني وحباب تعالى فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها من السنة من السنة ألا تتباوى أو ألا يداوي أهل المريض المريضة إلا بما يريد من السنة وهذه لفة مهمة جدا من السنة ألا يداوي أهل المريض المريضة إلا بما يريد يعني مثلا المريض راح للدكتور قال له هؤل ودوى وحبوب وكبسولات قالوا لا تعمل كل حاجه معاده الحقن أنا ما هي مش حقن ما يقولوش لو ما غطاش مش طبيب ما بيش مشكله حقن اكتب له اي بديل بلاش حقن فهم دلع الناس اهو هو كده لو لم يرد شيئا معينا من الدواء ما اكتبهوش يعني بين الحكمة الحكمه وبين السبب وبين له مثلا الماده الفعاله ايه هي اقوى من الثاني الا إلا لم يوافق فلا تجرع إن يوافق فلا تجبر وقد حدث ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي عليه وسلم لما مرض مرض الموت لما مرض النبي عليه وسلم مرض الموت وكان في غرفته في بيت عائشة رضي الله عنها جاء بعض الصحابة ليعودوه فلما رأوه مريضا جاءوا بشيء يداوى به اسمه اللد سمع عنه دوى مر جدا علقا اسمه اللد كان إذا مرض المريض أعطاه الأقباء له فينشى بإذن الله جل وعلا فجاءوا ليلد النبي يعني تصرف سيصير هيدل دوى المر ده في بقه فأشار النبي أعصاب لا لا مش عاوز فقال بعض الصحابة إنما يكون ذلك جزع المرض يعني دوى مش عاوز إليه يعني مريض والمريض مش عاوز حاجه خلاص فلد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رغم عنه يعني حطوا فوق النبي على السلام الدواء المرده رغم عنه فلما أثاق النبي عليه الصلاة النبي استريح وفاء بصوا في البيت كده أن يترك أحد في البيت إلا لد إلا العباس فإنه لم يكن بينهم. كل واحد في البيت يشرب المرده فشرب كل من في البيت من هذا اللد لأنهم سقوا النبي رغم عنه القصاص عليه الصلاة والسلام فلا تعط المريض شيئا لا يريده لا تعط المريض شيئا لا يريده وعفى الله جل وعلا عن الصحابة الأجمعين وعفى النبي عليه الصلاة والسلام عن العباس إذ أنه لم يكن موجودا حين لد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالله جل وعلا أو النبي عليه وسلم يقول عن الله جل وعلا واشفي أنت الشافي فاطلب من الله جل وعلا الشفاء فأين الشفاء هذه يعني شرعيه طبية شرعي طبي إن عوز يتداوى إن أعلمكم الطب بقى الطب النبوي من النبي عليه وسلم أين الشفاء أولا الاستعانة بالله فمن أول ما تفعله إذا مردت ليعافيك الله جل وعلا اقرأ الفتحة بس مش لا مش كده لا تنفعش الحمد لله رب العالمين تعرف يعني إيه إن رب هو رب كل العالمين وتحمده على ما أنت فيه الرحمن الرحيم برحمتك زي ما سيدنا يبقى له أنت وأنت أرحم الراحمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا أعان على العافية ولا أعان على عبادة ولا أعان على إزالة مرض إلا منك إلا إذا أعنتني إياك نعبد وإياك نستعين الآيات شيء أنك تكرأ وتستعين بالله جل وعلا وقلبك متعلق به سبحانه وتعالى فمن أنت الأدوية الكرآن. بل هو أنفع الأدوية على الإطلاق فما قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فهو شفاء للمؤمن يعني ايه الذي يمكن أن في القرآن شفاء قال الله جل وعلا عن الكفرة والمجرمين في سورة فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي كل هو للذين آمنوا مش أي حد كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى لبالذين انتفع بالقرآن كشفاء إنما هو المؤمن فقبل أن تقرأ بد من الإيمان لابد من الإيمان أن الله جل وعلا شافي وأن الله جل وعلا جعل في القرآن الشفاء كما قال الله جل وعلا مخاطبا الناس كل الناس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إذا أول شفاء بعد الاستعانة بالله الكرآن لا سيما الفاتحة والمعوذات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض يرقي نفسه بها ولما مرض مرض وفاته رقت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات ولكن أخذت البركة من يد النبي هذا الصف يعني عملت إيه في إيد النبي حطت إيد النبي إلى يد المتقع على أبوها وقرأت المعوضات ونفتت بيد النبي وجاءت بيد النبي فمسعت بها على جسد النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قالت كنت ألتنس البركة من يد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على القرآن اثنين داو مرضاكم بالصدقة داو مرضاكم بالصدقة انا اوز المريض قبل ان يفكر مطلوبنا عملية خمس تلاف وأجرت الطبيب مش عارف في ألفين والمستشفى عاوز ألف وعاوز بعدها على جدب ألف وقبل أن تقضي كلام ده إيه المانع إنك تبدأ بالصدقة وأنا أعلم كثيرا من الناس مش واحد ولا اثنين ولا عشرة أعلم كثيرا من الناس كانت الصدقة سببا في حفظ الله جل وعلا له وعافية تنزل إلى بدنه من الله جل وعلا بفضله ثم بالصدقة فلان كان عنده أرحى في رجله من السلف فبحث عند الأطباء وزادت الكرحة التي كانت تزيره أو تنزه دما وصديدا وماء من جسمه فعرض على كل الأطباء فلم يوجد علاج فأتى إلى من فقال له أنا أرى أن تحفر بئرا فإذا أخرج الله الماء من البئر ليسقي الناس نعل الله أن يمسك الماء عن قدمه قال ففعلت فشفاني الله جل وعلا وأنا أعلى شابا من دنيا، هو الذي يخبرني بنفسه، يقول لي أنا أخبرك متى عرفت الله جل وعلا؟ بقول أنا متزوج وعندي زوجة وبنت سنتين ونص وساقمين في غرفة في الطابق الثاني وتحتها كشك مبيع في حلويات الأطفال. يكفي رزق يومي او لا يكفي يعني دون الكفاف اقول انا بيكس باثنين ثلاثة جنيه خمسة جنيه يأكل بها وخلاص بل وفي يوم من الايام ضاقت من الاخوان وقل المال وبيعت ما في هذا الدكان ولا اجد شيئا اعيش بي فجعنا بل أن انا زبتي في القوضة وبنت جعنا فعلا فبحثنا في البيت كله عن اي مال او اي طعام بقول في الاخير بعد بحث طويل لان نص جنيه فزوجتي قالت انزل استني بعيش ناكل عيش حاف خدت النص من الجيبي وانزلت طبعا مهموم ومحزون ومكروب بقول نزلت رحت فتح الدكان الفاضي الخاوي وجبت كرسي وقعدت عليه وعطيت قيني تحت خدي وانا على الارض مفكر وانا مهموم سمعت زوجتي فتح الدكان بصت من الشباك لقيتني قاعد مهموم فتعمل ايه بعتت بنت ليه يمكن لما لعبها ومزحها وضحكها أنت الهم فنزلت البنت فأخذت وأنا جالس أفكر والبنت في الطريق أو على السلم والأمها تنظر إلي من الشباك وأنا أفكر وعيني على الأرض في لعبات مرة سعيد مسكين يطلب الصبرة بول وأنا على حال إيدي تحت خدي وعيني على الأرض مر السائل مد إيده بول والله ما رفعت عينه انا شايف رجله بس على ارض معينة بيقول صدقة حاجة لله طلعت النص جنيه من غير ماشعور فضل بس زوجتي شافت المنظر والبنت نازلة يقول في لحظات السائل مشي على امتداد البصر قتل البنت نزلت لقيتها وقفة في نفس المكان اللي فيه السائل الفقير رجل بنتي مكان رجل الفقير عدت عربية نقل محملة باست في دماغ بنتي وجسمها في لحظة فجرت جاري على البنت لقيتها اي ما تجري علي قلت دا ماتت رحت مستشفى ضليمات العام على ربطاع الأطباء سليمة مية في المية مفيش كس مفيش خدش بيقول الأطباء والله لولا لا نرى اثر العدلات على وجهها وكذفيها لكلنا بامنا كذب عربية نقل محملة مرت عليها ولم تفعل فيها اي خدش قلت له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء فانت خفت تموت وبتدور على عليك كيماوي والعلاج غالي المانع انك تنفق شوف واحد مريض انفض عليه واحد سائل اعطيه واحد محتاج وسع عليه لعل الله جل وعلا ان يعافيك بل يقينا سيعافيك الله جل وعلا ان كنت ذا يقين في الله جل وعلا أما بالنسبة للأدوية المادية من الطب النبوي عليه الصلاة والسلام من الطب من الطب المعاصر باء مش على وجه هذا لو قلت بأن أنا بأسف للعيادة الأوروبية إنما هقول لك الطب النبوي صلى عليه من الطب النبوي مما وصفه النبي صلى الله عليه الماء. دا من أفضل العلاجات من أفضل الإنجات الماء لا سيما الماء البارد الماء البارد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وحديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث أسماء evne أسماء teabibak رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء وفي رواية بالماء البارد اللي سخر يعمل ايه دش على طول كدش مية بردة تنزل على جسمك بإذن الله فيها الشفاء بإذن الله جل على فيها الشفاء كذلك من الأدوية النافعة المجربة في كل زمان ومكان الحبة السوداء التي تسمى الشنوز التي تسمى حبة البركة وهديثها أيضا صحيح في الصيحين من هديثها اليورير فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام والله يا إخوانا اللي يعني أنا أعرف رجلا تقريبا الآن قارب السبعين لما بيسلم علي يعني ممكن يكسر إليه لو احتضنني أحس أنه خلاص حيطبئ ال الصادر الضهري مش عارف يمكن انا العيب فينا اللي شوفت ناس يعني امتن مني برده شد يسلم عليه كده يبص لي شد جنبه مش. فبقول له في ايه انت جايب الكلام ده منين قال لي الحبة السوداء حبة سوداء كل يوم الصبح تقول لك حبة سوداء على الريق معلقة كده تمضغها أو تطحنها وتسيبها في الخلاط ما تطلعهاش عشان الجزيئات المتطيرة تمتص جواه وكل يوم الصبح تقول لك معلقة تعرف دجاهة كويس تعرف دجاهة كويس حبة السوداء شفاء من كل دا إلا الساب ويأنا مش عايز أقول يعني العلم الحديث الآن اكتشف أن الحبة السوداء تزيد من مناعة الجسم زيادة ملحوظة كبيرة كثير جدا ممن أصيبوا بسرطانات وأمراض شدة جدا زي الهربز والإيدز وغير ذلك لما أخذ الحب السوداء مع عسل النحل زادت المناعة بإذن الله جل وعلا طبعا بإذن الله جل وعلا فعافاهم الله جل وعلا من أخطر الأمراض وعسل النحل كذلك فعسل النحل الله جل وعلا قال له قال فيه وأوحى, وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات حط النحل قدام عدد كبير من الثمرات أو الثمار ومن ضمنها الطباق اللي هو اللي بيطلع منه السجاجة ده ولا مشاهد اسمه ايه فأكل النحل من كل الثمار إلا هذا فما تقول النحل من شرق سجاج سيكون خارجه بإذن الله جل وعلا شفاء قال الله جل وعلا يخرج من بطونها شراب مختلف أنوانه فيه شفاء للناس ونجمع مستشفيات الآن في دول أوروبية وأمريكية وأنا أعلى مستشفى يعني سمعت عنها وقرأت عنها في الجرائد منذ أكثر من عشرين سنة في الصين لا تعالج إلا بعسل النحل العلاج كله عسل نحل جروح أي حاجة في الجسم بتحط نحل ويفل عليه حطوا عسل النحل ويفل وفضل الله جل وعلا يجعل الله جل وعلا في فاشفاء أنا أعلم أن أفضل شيء لعسل النحل الشرب الشرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلبه خاري حديث ابن عباس الشفاء في ثلاث الشفاء في ثلاث شربة عسل شربة عسل شربة متسبة. وشرطة محجم وكية بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي وفي رواية ولا أحب الكي الشفاء عاوز فين شربة العسل وشرطة المحجم فاشرب عسل كل يوم هيقول لك مخشوش وحطين للنحل سكر وحطين له مش عادة ايه ما لاتش دعوة هو عسل والنحل بياكل من ال ما بيأكلوش غصب عنه حطينه اي حالة هو الفايدة فيما يحدث داخل باطن النحل بإذن الله جل وعلا ثم يخرج بفضل الله جل وعلا عسل اشرب والله المستعان ما هو مش العسل اللي بيشفي صح ده العسل ثبت وأنا بأكد مرة واثنين وثلاثة أوعى أكون فاكر أنك مرضت لما خدتش عسل وشفيت لما خدت العسل لأن العسل هو اللي شفاك لا فيه الشفاء والذي جعل فيه الشفاء هو الشافي فسبحان الله يعني في أطباء كتير جدا بيموتوا بالمرض اللي مع بيعالجوه بيموتوا بالمرض اللي مع بيعالجوه يكون يعني جراح جاز هضمي يموت بسرطان المريء، يكون طول عمره من الكبد يموت الكبد، طول عمره بيركب مسامير وشرايح للناس تحصله حد سينكسر في العمود الفقري يموت ما يعرفش محله. سبحان الله. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع ضر قد أتى مال الطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى وبقي الحي الذي لا يموت فالعسل يشون يشفيك إنما فيه شفاء والذي جعل فيه الشفاء هو الله سبحانه وتعالى كذلك الحجاب اللي نبعنا الحديث. والحاجامة دي بالذات يا ما أتخيل النبي عليه الصلاة والسلام يطلع في رحلة الصراط والمعرج وهو بيطلع في المعرج كل ما يعدي على ملاك يقول له أو عا تنسى الحجامة يعدي على ملاك يقول له أُمّر أمتك يعمي الحجامة شو هاي ما فيش ملاك النبي عدي عليهم إلا يقول له خليبارك أو عا تنسى الحجامة والحديث صحيح رواه مماجد من حديث ابن عباس وغيره وصحفه الشيخ الإلماني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مررت تأسري به مملئ من الملائكة إلا كلهم إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة صلى الله عليه وسلم وفي رواية اخرى ما مررت ليلة أسري به على ملئ من الملائكة إلا قالوا لي كلهم مر قمتك بالحجامة مر أمتك بالعجامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم وكان يحص على العجامة، ففيها شفاء بإذن الله جل وعلا. كذلك من الأدوية الناجعة الناجحة الأكيدة التلبينة، التلبينة وهي يعني عصير الشعير أو شربة الشعير، الشعير الأبيض المطحون. تحطك مية وممكن تسائج ليه تعمله فتا كما كان السيدة عيشة وغيرها يعملوا ذلك حط علي عسل زي ما انت عاوز وكل او موجود في يعني مش دعاية للشركات اللي عاملها موجود علب موجود على التلبينة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها في صيح البخارية بل في صيح البخارية مسلم التلبينة مجمة لقلب المريض مذهبة ببعض الحزن التلبينة مجمة لقلب المريض مذهبة لبعض الحزن ففيها شفاء كذلك من الشفاءات ماء زمزم وأنتم تحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن ماء زمزم طعام طعم و وشفاء سكر وصح أنه عليه الصلاة والسلام أنه ما وجد على ظهر الأرض ماء أفضل من ماء زمزم. المريض يخذ ربه يشفيه بإذن الله جل وعلا ماء زمزم. وكذلك الماء النزل من السماء وكذلك من الأدوية النافعة التمر لا سيما تمر العجوة لا سيما عجوة العالية اللي هي من المدينة تمر المدينة الأسود الصغير ده فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بس فهي حي شوف انت, انت شاهد في وقت الاحديس كلها في البخاري المسلمان من تصبح بسبع تمرات من عجوة في بعض الروايات على الريق في بعض الروايات انها مباركة من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يصده سم ولا سحر حتى يمس مفيش فيش يوصل جسمك بإذن الله جل وعلا ومن أنفع الأدوية التراب التراب يعني إيه يعني أجيب شوية زمزم على التراب واشرب لا إنما التراب إزاي النبي عمل إيه عليه والسلام عالج النبي القروحة عالج النبي عليه على والسلام القروحة التي أصابته أو أصابت غيره بالتراب إزاي في صحيح البخاري لما تصبك رحب بؤك ولا في خدك ولا في جسمك النبي عمل كده عليه السلام وضع إصبعه السبابة على لسانه فأخذ بعض ريقه ثم وضعه على التراب كده فده شيء تراب ثم وضعه على الكرحة وهو يقول بسم الله يبقى التراب مش شفاء ده ربنا اللي بيشفي بسم الله يعني أتبرك بذكر اسمك يا رب بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا بصعب غل. بسم الله ثروة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فالاستعانة بالهجن على معاد التراب. الاستعانة بالهجن على ثم بعد ذلك تأخذ هذا التراب لتضعه على هذا الجرح بإذن الله جل وعلا يعافى. كذلك من الأدوية النافعة. البان البقر اللبن الأصفر مش اللبي بتاع الجموز اللبي الأصفر بالذات البان البقر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث وصحاه الشغل في صح جامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء فعليكم بالبان البقر فإنها فإنها ترم من كل الشجر يعني بتكل من كل الأشجار فبإذن الله يجل على جمعت أدوية كثيرة داخل ألبانها كذلك من الأدوية النافعة زيت الزيتون بدلا ما تجيب الجل والمرهم بتاع الروماتيزم وظهر تعبك وطبعا يعني ثلاث ثربع المصريين ضغرهم تعبهم شاينين ومش عارف ظهره تعب وربته تعبانة ومش عارف ورجله إيه تعبه وعنده استطاعي خذ مرة منع خذ زيت زيت وانت بتاكل حط مؤترين ولا كم نقطة على الأد ودهن قسمك به فالنبي أصلا قال كن الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة كما قال الله جل وعلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها توك بندر يوقد من شجرة مبارك مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار الآية الشاهد الشائد أنها شجرة مباركة أنها شجرة الزيتون كذلك تمام بقى الكلام عن الظهر عارفين عرق النسا في علاج للنبي في إن الأطباء حاروا فيه وقالوا لو مش عارف السن تخطى كل ما فيش علاج وهو النبي عصلي قال لك علاجك عرق النسا اسمه عرق النسا والنس دعوا بالنسا خلص عرق النسا اللي هو يعني عصب طويل ممتد من مؤخرة الإنسان حتى رجله أو حتى قدمه أحيانا بيحس إنسان منهج إن الوقفة كلها العلاج بتاعه اللي بيقام بس لو أنت تطيق لو تقدر والحديثه ربع أمو أحمد المسند والحاجم في المستدرق من حديث آنس بن مالك وصحها الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء عرق النسا شفاء عرق النسا أليت شات أعرابية اللي هي تحت شاة اللي هي الخروف يعني أليت شات أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم تشرب على الريق كل يوم جزء تقدر لو قدرت ربنا عافية شفاء أرقى النساء أليت شات أعرابية كذبت ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم تشرب على الريق كل يوم جزء ليت ظروف سيحى سيلة أدامك كده أسمى تلت اجزاء الصبح ادى فيها بقيت شراب اشرب جسر جرب لا متجربش اشرب ورداني عبي صعبة عاوز تطيب الاشفاء هو كذلك من الأدوية النبوية في الطب النبوي الكمئة الكمئة النبي عاصم قال في الصحيحين بقراء مسلم الكماء من المن وماءها شفاء للعين الكماء حاجة معروفة لما عند العطارين من المن المن اللي ربنا أنزل على بني إسرائيل لو أحلى من العسل فشيء جزء منه اسمه الكماء لو أنت عطرت في العين قطارات بإذن الله جل على تشفى عينك بدل النظارة وفي كحلة كمان تبقى تتجمل والاخت تتجمس في البيت تتجمل وربنا يقوم نظارها مش محتاجة نظار اللي احتاج تجيب على سلاسقة لما يجي الخطيب يشوفها ولما احتاجها تلبس مش عاد نظارها شكلها حلو. عشان ما ما ياخدش بعض ويمشي لا انت بس اعملي جدول يومي كده كل يوم أو في الليل بالزاب لان بعض الحديث ذكرت انه بالليل النبي عصر قال عليكم بالإثمد كحل اسمه الإثمد فإنه يجل البصر ويمبت الشعر تبقى مرموش كمان حاجة حلوة غنص شباء نبوي او دواء نبوي من النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من الادوية النافعة شيء يسمى بالسنا والسنوت مرضو عند العطارين الآن معروف حديثه في سن بن مازجد ومستدع الحاكم من حديث عبد الله بن أم حرام وحصلنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسما والسنوت فإن بهما شفاء من كل داء إلا السم كذلك من ضمن الأدوية النافعة البان والإبلي وأبوالها البان والإبلي وأبوالها واستدل الفقهاء على إن بول الإبلي ليس بنجس بهذا الحديث. فقد جاء العرانيون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتوخموا المدينة يعني أصيبوا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى البادية فيشربوا من أبوال الإبل وألبانها فشربوا فعوفوا بإذن الله جل وعلا إلى أفعالية ثم من الأدوية بعد ذلك الأدوية طبية لكن أولا وآخرا الاستعانة بالله جل وعلا اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات بسم الله ثلاث مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجل أحاذر سبع مرات للآخر الأدوية النافعة من الرقية الشضعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكما أمر الله جل وعلا نبيه أيوب أن يبدل السبب وإن كان سبا يسيرا ارقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب شرب من الماء واغتسل به فكان الماء سببا بإذن يجل على في شفائه من كل أمراضه الباطنية ثم اغتسل بالماء فشفاه الله جل وعلا من كل أمراضه الظاهرية كذلك سن لك النبي صلى الله عليه وسلم ثم من فوائده قصة نبي لها أيوب إنك تقول ليه ليه يا رب لماذا اتليت أيوب لا سؤال اعتراض إنما سؤال الباحث يعني الحكمة يعني مثل الذي قاله الزع ليه يا رب هو ما يشأل لنا لا إنما أقول لماذا البلاء لماذا اتلي أيوب البلاء أيها الكرام أستطيع أن ألخص فوائده في نقاط محدودة الأولى للتصفيه الثانية للترقية الثالثة للتربيه للتصفيه للترقية للتربيه نعم فالله جل وعلا اذا احب عبده وتلا ليه ليه ربط حتى يحافظ له على حسناته كان بعض السلف يقول والله لولا الامراض لولا الامراض والمصائب لقدمنا على الله مفاليس انت عندك مليون حسن اتصفصفهم على عشرين ألف المسجد اللي بنيته واللي جالك دي نص مليون حسنة كنت عاوزه يعني تبني لأجل الله وبرضه عشان الناس تقول انت كريم راح العمل وبرضه الصلاة لما لقيت واحد بجنبك حسنت في الصلاة راحت الصلاة هو مش عارف ايه اللي كان بيشوفك فحسنت العمل راح العمل فمعظم الاعمال الا اذا رحمك الله جل وعلا مليا مريا فتصفصفت حسناتك على خمسين الف وانت عملت خمسين الف سيئة دي خدد دي ان الحسنات دي من السيئات فلست فتروح فيه اذا اراد الله جل وعلا ان يحفظ لك حسناتك إذا أراد الله جل وعلا أن يحفظ لك حسناتك الثلاث ليه البلاء يشيل الذنوب تبقى الحسنات كما هي البلاء يشيل الذنوب تبقى الحسنات كما هي وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في صحيحين حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي عريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا أذن ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا والنبي عصم يقول كما روى التلميزي وغيره بإسناد صحاب الشبع البني أن النبي عاصم قال إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وقال أيضاً في سورة الترمسي ولا يزاد البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة وفي رواية حتى يلقى الله وما عليه خطيئة خفطت حسناتك وأزيلت سيئاتك بفضل ربك لذلك ابتلي الأنبياء ابتلي الأنبياء طيب الأنبياء ما لهم من ذنوب لا ابتلي للترقية إلى التصفية النبي عليه الصلاة كان مغفور له طب البلاء كان بجزاء لي طب البلاء اللي جانه قبل الموت ومغفول لما تقدم من ذنبك وبتأخر مش تستطيع بقى ما خلاص النبي صفي قبل ذلك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر طيب نزي بلع ليه للترقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله صلى الله لا يفتلي عبده المؤمن حتى يرفعه بهذا البلاء في الجنة درجات. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنت درجتك في الجنة خمسمية، عملك فيه خمسمية، والله أحبك. يريد أن يرقيك لدرجة ثلاثة آلاف. طب أنت لا عملت ولا استغفرت ولا عملت أي حاجة، تطلع زاي بالبلاء، بالبتلاء. لذلك. فإياك أن تسبى المرض لا يجوز إن تقول السرطان المرض الخبيث كبد الوائي المرض اللعين الكبد الوائي الأصاب الناس لا لا يجوز الحمى لا بارك الله فيها سمع النبي أم السائب وهي تزفزف حين دخل النبي صلى الله عليه يعني مريضة من شدة الحمى فقال ما لك يا أم السائب تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا تسب الحم فهذه الصحيحية الحديث جابر بن عبد الله لا تسب الحمى. فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديث ده من ربنا عشان تصفي ذنوبك عشان تصفي ذنوبك والصحابة لما عصوا أمر الله جل وعلا يوم أحد فاكرين عملوا ايه؟ نزلوا من الجبل النبي نبئ اللوم وعفوا عليه حتى لو أيتنا تتخطفنا الطي خليكم على الجبل ما تنزلوش جبل الرماء اللي هو التل الصغير نزلوا من على الجبل أراد الدنيا كما قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخيرة عسى الله عسى الله بنص القرآن فالله أحب الصحاب فقبل أن يخرجوا من المعركة أنزل عليهم البلاء بحكمته حتى يخرجوا من المعركة ولا ذنب له قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه سورة آل عمران يعني تحسونهم يعني تقتلونهم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم ربنا لكي عن الصحابة وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبت ليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين يبقى نزول بلاء فضل حتى يندل العفو نزول بلاء تطهير حتى ينزل الله جل وعلا عنه واسع عفو فسبحان الله نفس المعركة التي ذنبه فيها نزل فيها التوبة والعفو بل في نفس الآية التي ذكر فيها الذنب هي نفس الآية التي ذكر فيها العفو وبعدها كم آية؟ قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان تولوا يعني فروا من الزحف فروا من الزحف دم الزم ده, ده كبير والكباش ده مبقى من لكن الله أحب الصحابة إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما يكسب بذنبهم أو بذنبهم ولقد عَفَ الله عنهم إن الله غفور حليم فإذا نزل عليك المرض قد الحمد لله قد الحمد لله على نزول المرض فإن هذا البلاء تصفية لك من ذنوبك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وغيره من حديث أبي ريحانة وصحها الشيخ تعالى: الحمى كير من جهنم وهي نصيب المؤمن من النار المؤمن ما بعزاش بالنار خد جزء من نفيل في الدنيا من حمى وإذا أراد الله بك الخير شدد عليك فكانوا يدخلون عن النبي وهو يجود بنفسه والحمة فوق رأسه ويصب عليه سبع قرب من الماء من سبعة أوقية لم تحل وكان يضع يده في ركوة الماء ويمسح ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ويسأله الصحابة يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال إني أوعك كما يوعق الرجلان منكم يعني لو ضربت حراء عندك أنت زادت مثلا من سمعة وثلاثين لتسعة وثلاثين إنما بتبقى واحد واربعين اضع إني أوعك كما يوعق الرجلان منكم قالوا يا رسول الله ذلك أن لك أجرين قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل ابقى لو زاد البلاء يزداد الأجل ويتضاعف الفضل من الله جل وعلا يبقى الابتلاء للتصفيه والترقيه يرقى ده في الدرجات يرقى في الدرجات يوم الايام اللي جالس ضاع ربنا يديله حسنات اللي جالس غنية ربنا يديله حسنات اللي جاله مغص ربنا يديله حسنات اللي كسر يديله ربنا يديله حسنات يقوم السليم اللي كان كويس ويعني لم يشتكي يبص عليهم الايامة يقول يا ريتني قدت في الدنيا اضطع حسنات كتيرة حسنات كتيرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه الترمذي من حديث جابر باسمه حسن رشيب الباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يودن اهل العافية يوم القيامة اذا نظروا لثواب اهل البلاء ان لو قردوا بالمقاريض في الدنيا يعني لما أنا عفية يشوفوا الثواب اللي ربنا ادى الأهل يبالي يقولوا يا ريت نقبل الططانة في الدنيا عشان الحسنات عشان الحسنات فالله جل وعلا يثيب المبتلى بغير حساب كذلك من ثواب البلاء أو من سائدة البلاء بعد التصفية والتقيه إيه الترزية اللي بالك ثواب البلاء مش للمريض بس ده ثواب البلاء ليه وليه كمان ليه فواحد مريض رحت تانى زوره خد تانى حسناك كمان صح يبقى كان هو سبب انما انت تروح للمريض تقول انا جاي لمصلحة مش لمصلحة لكن انت بس ده انا جاي عشان ازورك لان ربنا بيقول لي عبدي مريضت فلم تعودني كيف قال كيف أعودك أنت رب العالمين قال مرض عبد فلم تل نتعود أما إنك رعته ووجدتني عنده والنبي صلى الله عليه وسلم قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه إذا مرض إذا مرض عبد فعاده واحد صحيح في الصباح يسر الله جل وعلا وسخر الله جل وعلا لهذا العبد الذي عاد المريض من يستغفر له طول الليل وهم من الملائكة وهم سبعون ألفا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا بالعشي استغفر له سبعون ألف ملك حتى يصبح وإن عاده بالغداة استغفر له سبعون ألف ملك حتى يمسك يعني حتى لما زميلك ولا صحبك ولا قريبك ولا أبوك ولا أمك بيمرض ده مستحى لك أنت كمان يعني تركية لك أنت كمان لما تعوده الله سل وعلا كأنك عدت الله سل وعلا ثم سبعين ألف ملك طول الليل يستغفرولك لك أو طول النهار يستغفرولك فهو تصفية وتركية كذلك تربية تربية يعني إيه لما تمرض تحس بالنعمة لما تيجي العافية يبقى ده ترية ليه كنت مبسوط بنفسك وبقوتك وماشي تفرد صدرك وسبب لبس اللي بيسموه التشيرت الجديد ده اللي طالع موضة ده صرت جديد بيكون مقصير ولزق على الجسم عشان تلعب لك مش عارف كم ضغط وكم صدر تمشي يفرد نفسك قدام الناس كده مبسوط لما تتخبط وتنام وتقت تعرف نعمة العافية لما تتكسر وكنت تلعب كوره وبتشنكل الناس وبتوقع الناس وما كنتش مخلص في لعب الكوره كان واحد قدامك عاوز دخل جون ما رضاتش تغري يدخل جون ابدا وانت عندي الجون بتاعك ما رضاش يخليكها ما كنتش مخلص ما تلعبش لله لو انت عاوز تلعب لله انزل الملعب مش معنى تلعب كرة بس لله ما تتحيص لجون معين خليك يعني يعني شوية في الجنة هتجنين هنا وجنين هنا لله وبعدين اجري في الجنة اللي بعيد عنه ولو واحد اخوك صاحبك وقف قدامك نفسه يدخل جون واش عارف كله تفضل دخل فيه لان تكون المفروض المفاهد تلعب كرة ترويح عن النفس صح تلعب كرة ترويح عن النفس يلعبوا كرة يا اخي وبعد الكرة يتنرفزهم انا اللي غالب تلقوا مع بعض وهوريك الماتش الجاي وانتم ما تعرفوش تلعبوا وقل ده المفهول انت بتفتحك فرع عن نفسك جيت الخالق كان زمان لما لما والدك يجي ينام في البيت ويلاقي على بالعاب وكرة قدام الباب ويقعد يزعقهم حاوز ينام الراجل بعمل ايه اهو يوم جاي بحلة مية وراشش يالله انت موت كل واحد يروح ينام عند بيته انا عاوز بقى اليس منكم رجل الرشيد لما يرجع يلاقي ماتش الوقت للأهل والزمالك وبتخنقوا مع بعض وبتشكلوا مع بعض وكل شيئة فولاد شيئة مية في التلفزيون يا الله لانت هو كل واحد يوحى على البيت انت غير المشاكل عندك في البيت كان لك موضوعنا فالابتلاء للتربية الابتلاء للتربية لتحس بالنعمة لتنظر إلى المريض وانت الاخر معادل هذا السؤال يعني لك انها عندي لما تشوف مريض وانت طبيب ربنا عفاك لما تشوف مريض تحمد ربنا تحس بنعمة العافية الحمد لله الذي عفاني مما ابتلى به غيري وفضلني عليه وعلى كثير مما خلق تفضيلة تون تحس بنعمة عاوز تحس بنعمة جليك روح شوف قسم المخ والأعصاب اللي عندهم شلل عاوز تحس من العقل روح شوف مستشفى الأمراض النفسية عاوز تحس بنعمة السم أو النطق شوف من حرموا من هذه النعمة عاوز تحس بنعمة العين شوف من حرموا من نعمة البصر فإذا أردت أن تستشعر نعمة الله جل وعلا عليك هذه تربية لك لتحس تحس بنعمة الله جل وعلا انظر إلى أهل البلاء انظر إلى أهل الورط لتحمد الله جل وعلا على ما آتك من العافية فالبلاء تربية انصعد العبارة من الله جل وعلا لأهد العافية ليحمد الله جل وعلا عليها كذلك احساس بالناس فبيه. كذلك البلاء رق للقلب صلح قلبك لتلزم طريق ربك المريض كان بعيد عن ربنا لما مرض قال له ده رأي صح المريض تحس ان هو جمع غيبة وقلب رقيق يبقى المرض فاده رق قلبه وليس أفضل من أن يرك قلبك وليس أفضل من أن يرك قلبك يبقى البلاء البلاء خير أم شر خير للمؤمن كما في صحيح مسلم الحديث حديثه هاي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لو خير وليس ذلك إلى المؤمن فعلا البلاء لجي سيدنا أيوب ربنا عملنا معايي ربنا أعطانه إيه؟ أعطانه جنة أعطانه إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب هو صابر وربنا عنه إننا وجدناه صابرا شو بقى تخيل لما ربنا يقول قدام ملائكته عليك عنك أنت إبراهيم محمد محمود المريض إننا وجدناه صابرا إننا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول أي شرف وأي كرامة وأي قدر وأي منزلة هي التي جاءتك من الله جل وعلا فالبلاء المرض خير للمؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا المؤمن إن أصبته سراء شكر وكان خيرا له وإن أصبته ضراء صبر وكان خيرا له البلاء خير للمؤمن ومع ذلك إياك أن تقول يا رب افترين يا رب لا لا تطيق ما تقضرش فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح عاد رجلا من المسلمين فوجده قد خفت يعني خفت خس قرص ما أكش فيه وجده النبي صلى قد خفت فصال مثل الفرغ ما أكش فيه حق قرص فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء قبل ذلك انت قبل مرضك مرضة بتدعو عليه قال يا رسول الله كنت اقول اللهم ان كنت معاقب بشيء في الافرة فعجله لي في الدنيا اللهم ان كنت معاقب بشيء في الافرة فعجله لي في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيق لا تطيقه أفلا قلت اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فدع الله فشفاه نعرف بنا إيه بالعافية لا تطلب المرض لا تطلب المرض فأنت ربما لو جاءك المرض جزعت فأثمت ولكن إذا أتى اصبر لا تطلب المرض وسل الله جل وعلا عفية وهذه النقطة المهمة في سؤال الله جل وعلا العافية من فوائد قصة النبي إلى الذي دع الله جل وعلا بالعافية ولكن بأدب وعنوانها قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما سئل الله العافية أفضل دعاء تدعي ربنا العافية عافية بقى في صحتك في عيالك في مالك في دينك في دنياك في أخراك العافية عموما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنع داود ورواه النسائي وابن واجد من حديث ابن عمر صحاف الشيخ الباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لم يكن يدعو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الكلمات لم يكن رسول يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح الصبح أذكر الصباح وأذكر المساء على طول يدعوها كان يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يعني يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا العفية عموما وثبت عنه أيضا في مسند إمام أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإسناده صلى الله عليه وسلم قال سأل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين غير من العافية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس، كان يقول لعمي العباس كما روا الحايكب المستدرك بإسناد الحسن والألباني من حديث ابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يقول النبي لعمي العباس يا عباس، عم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الدعاء بالعافية. النبي قال لعمي العباس كذا، سيدنا العباس نعم طلب مشي. ودعا ربنا العفية ورجع لنا بعد خمس ست ايام فسأل النجاح السلام قال يا رسول الله اسألك دعاء ان تعلمني اياه قال اكثر من سؤال الله العفية مشي ورجع بعد كم يوم يا رسول الله علم دعاء ان قال سأل الله العفو والعفية فكل من يرد لعن نجاح السلام يقول له سأل الله جل وعلا العفو والعفية وكان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم خمس كلمات تجمع دنياه وأخرى لما يسلم النبي علمه خمس كلمات هديث فصحة مسلم من حديث طارق الأشجعي بجمع الروايات فصحة مسلم يبقى الكلمات اللي النبي علمها الصحابي سبعة لما كان يسلم النبي علمه يعلمه الصحابي الكلمات اللي يقولهم وبالذات ما بين السجدتين في الصلاة اللهم اغفر لي وارحمني وهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني تعودها على طول ما بين تستجددين تقولها على طول تخيل النبي على صفحة اللي يسلم يقول له قول دول فإنها تجمع لك دنياك وآخرتك اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني اللهم اغفر لنا وارحمنا نتلو أمين عزيماً ليه؟ ما نضف لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا، وعافنا وارزقنا وارفعنا وكان النبي يعلم الحسن دعاء, دعاء القنوت في صورة الوطر كما روى أصحاب السن الأربعة كان النبي يعلمه يقول كل اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر الحديث فأعظم ما سئل الله العفية فرغم أن البلاء خير للمؤمن إلا أني أقول لك لا تطلب من الله بلاء بل سل الله جل وعلا فهو فأعظو ما سئل الله جل وعلا أخيرا آخر فائدة من قصة نميلة أيوب قول الله جل وعلا فاضرب به ولا تحنف فاضرب به ولا تحنف دي فائدة يعني تفيدنا في هذا الوقت بالذات لأن يعني الناس زلوا كثيرا في الأيماد والله لا نعمل كذا والله ما نعمل كذا والله لا نريح كذا والله لا نجاهد كذا, كذا والله زي اللي يقول لي زكتو لو طلعت على السلم طالع لو نزلت من على السلم طالع لو قفت على السلم تعمل ايه هترمzyć تعمل ايه ف... فربنا علي الزل يعني جاء المخرج سيدنا أيوت كما يذكر أنه أقسم حين تأخرت عليه امرأته يوما أن يضربها مئة ضربة ضرب بالصوت من السنة أنك تعلق الراجل المتجوز من, من السنة أنه يعلق في البيت الصوت عارف الصوت يعني ايه أكره من السنة تعالى في البيت ويحرم أن تضرب به عشان برضه ايه ما أقولش لا انها بس يعني ايه اه ما له كل أي حاجة تحصل بصره ها. بس بس يعرف أن تضرب به لأن بس حتى قال فإن يعني خالفنكم فضربوهن ضربا غير مبرح الضرب بسواق باس ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب امرأة له قط بل ولا غلام اللهم إلا إذا كان في معركة في حرب بين مسلمين وكفار ما ضرب بيده النبي عصد أبدا يعني اجب الكلام ده عشان بقى يستأسد الرجال على النساء لا إنما ممكن تزأر دون أنتظر ما انتأسد ماشي في البيت آه. ازأر كده بس وخلاص دون أنتظر فسيدنا أيوه لما حلف الله جل وعلا جعل له مخرجا من هذا الحلف ربنا قال له فاضرب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحذر زبتك الصبر معاك اللي تعبان معاك السنة انك تنفذ زمينك ولكن بطريقة سهلة والله دي نضرب فلان خلاص يعني انت حذفت تضربه خلاص أو. يعني حاجة بسطة كده فربنا قال له سيدنا يوب الحذب لا يضرب زبته مية ضربة في الصوت. ربنا قال له خذ بيك ضغطا ضغطا يعني ايه يعني عود متجمع فيه مثلا عود حطط فيه اعوات صغيرة نتعود الامي متعود والفوم بحاجة واخبتها خطة بسيط يبقى اضربتها بيتخطة فيعني مفيش منع تحلف بس تحلف بحاجة ممكن لها بخرش مش طال لو عملت كذا قوله والله العظيم يبقى لها بخرج وخليك زكي والله العظيم لضربك ان شاء الله والنبي عليه الصلاة والسلام حلف واستثنى فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء لم يمضي أو كما قال النبي عليه الصلاة طب حلفت وما استثنيتش وست طيبة وصالحة إحنا بنتكلم في ضرب النساء ليه؟ نسيبه موضوع ثاني بس أن يضربون النار لا يعني أنت حلفت يمين وطلع الحلف ده غلط على حلف غلط السنة إنك ما تنفذوش زي ما ربنا عز وجل أعلم سيدنا أيوب إن الخير إنه منافذوش ما يجرباش من ضربة إنما ما يضعش بجمينه قال النبي عليه الصلاة أحلفوا, احلفوا بالله وبروا واصدقوا احلف بالله بس بروا باليمين واصدق فإن الله يحب أن يحلف به والحديث في الصحيح الجامع ليشيخ لإذن في الأول مرة اسمعه احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به لو تحلب تحلب بالله تحلب يمين أو استكفروا كفروا من السنة ففي صحيح مسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ولا يكفر عن يمين والله العظيم معه انطرح لخالي ثاني حلف كده يمين وعاقد اليمين ما يزور خالي ثاني قطيع السنة انك تكفر عن يمينك وتزوره من السنة من المستحف لو كفرت عن يمين وزورت خالك تؤجب فالحلف معا بالله جن على مستحب لكن لا تجعل الله عرضا لأيمانكم ولا تحنى ولكن لك كفارة وهذا كما تسمى من الحيل الحيل البسيطة يعني يعني واحد يقول للذوقته انت طالئ لو ما كنتش أحلم الأمر فرح للفقهاء يسأل شيخ يقول له لا أحلم الثاني هي ثالث الثانية أعلى فرح لي أظن الأحد الأيام الأربعة فعرض عنين أمر قال لي قلت طارق لو ما كنتش من الأمر طبعا الرجل اللي يجي يسأل السؤال ده ما كنت تخسله الأول توضره وبعدين تقول للمخرج المخرج قال له إيه قال له نعم هي أحلى من, من القمر لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم فأكرم مخلوق هو الإنسان خرص ربنا كرام إلا أحنا من أمر فادام من الحيل وفي المعاريض مندوحة عن الكذب لا أريد أن أطير عليكم أكثر من ذلك استفدنا من قصة ابن يأيوب الصبر والأدبة الصبر والأدبة والعبادة في وقت البلاء وانتظار الفرج وتكفير اليمين وطلب الشفاء المادي مع تعلق القلب بالله جل وعلا والتوكل على الله ثم أخيرا عرفنا فائدة البلاء ونسأل الله جل وعلا لنا نعوكم العفو والعفية أفتفي بهذا القدي في هذه الليلة وأقول لكولي هذا واستغفظه لكم وصلي لهم وسلم وبارك على ربي محمد الحمد لله رب العالمين في دقائق معددات نفحة يعني جوائز جاءت إليكم فقدوها لأخذها وقرصها روح نحن <تصفيق> أخي يسأل يقول أكلتم بأن كثير من أطباء ماتوا بما يعالجونه فهل يجوز فهل يقول الأطباء وغيرهم إذا رأوا مريضا الحمد لله عافانا مما ترك نعم لو رأيت معافا لو رأيت مختلا وأنت معافا كل الحمد لله عافانا مما تركنا فضلا علينا وعجتني مما مفارض الضيوف لماذا نستبدل كلمة الطبيب فلان؟ أسأل الله أن يبارك فيكم وينفع أمين ربنا مين؟ نستبدل كلمة الطبيب بأن تقول طبيب فبشمانة إن تقول طبيب شمانة وهي أحسن من كلمة دكتور. فعلم الطبيب أفضل، ويجوز أن يتسمى الإنسان بالطبيب. فعلا من أسماء الله صح كما قيل يعني لما قال بعض العلماء. حتى لو من أسماء الله يجوز أن تسمى بها، فالله جل وعلا من أسمائه الملك، ويجوز أن يقول الملك فهد، الملك عبد الله، الملك حسين، الملك مش عارف مين، فيجوز أن تسمى الملك. والله جل وعلا قال ذلك، وقال الملك إني أرى سبع رقارات سمان يأكلون نذبا إجاة. الله جل وعلا من أسمائه العزيز. ويجوز أن تسمى العزيز يا أيها العزيز وما سناه إلا ضر. الله جل وعلا اسم الرحيم. يجوز أن تسمى بالرحيم. والرؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله جل وعلا من أسماء الكريم. ويجوز ان تسمى بالكريم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عن يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن بريخ. فهناك من أسماء الله جل وعلا لا ما يجوز ما يجوز أن يتسمى بها غير الله جل وعلا. ولكن لو قلت لك من الكريم معروف الله. من الرحيم من الرؤوف من الملك من العزيز أول ما تبادل أذين الله سبحانه وتعالى فهي عالم الله john allah لكن يجوز أن تسمى بها غير الله سبحانه وتعالى نجوز لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ما معناها؟ معناها خلاف ما يظن الناس لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مش معناها إنك ما تحلفش بالله فأكثر المفسرين معناها لا تجعلوا أيمانكم ألا تحلفتم بها؟ لا تجعلوا أيمانكم ألا تحلفتمها؟ تعترض أعمالكم الصالح. يعني واحد حلف والله العظيم ما نصير خلت ما مش مش سوخت. معنى لا تجعل الله عز وجل إيمانكم يعني لا تجعل يمينك يعترض صلة رحمك. لما معنى هذا وإن كان فتقاء بعض على التفسير فعلا لا تجعلوا الله عز وجل يعني لا تكتفوا من الحلف. يا من باب الله اني كمسلم أحب امهات المؤمنين جدا فهل فهل فهل مش عارف ايه الرجال المؤمنون زوجات الرسول هل يرى الرجال المؤمنون زوجات زوجات الرسول صوته في الجنة؟ مسألة رؤية الرجل لامرأة صاحبه أو امرأة نبيه أو غير ذلك الله أعلم بها هذه الأمور الغيبية ولكن ربما تنزع الغيرة بإذن الله جل وعلا من قلوب المسلمين في الجنة كما قال عمر بن الخطاب يوما لما رأى النبي رؤيا أنه في الجنة فإذا قصر جميل عظيم قال لمن هو قالوا لرجل من أمة محمد قال أنا محمد فمن هو؟ قال قالوا لعمر بن الخطاب النبي شاهدت كان ذا فين؟ الرؤية قال ورأيته النبي بيحكي الرؤيا لعمر قال ورأيت يا عمر على باب القصر نساء يتوضأنا فلما ذكرت غيرتك وليت يا عمر عارف أنك بتغيرت؟ جريت فقال عمر أما عليك فلا أغار يا رسول الله فممكن للغيرة في الجنة تنزع الله أعلم الله أعلم لكن الذي أعلمه أنك في الجنة سترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال عن أيهاك ولسوف يرضى وقال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وقال ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعيب سترضى أستاذ عزيز. يعني سؤال طويل بها قال بعدين في الأخ يقول فيه أحبك بالله أسأل الله تعالى أنه أحبك خيرا مما أحب تنفسك حد يقول لنا إنا أجلنا مصابرات نعمة